كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما